فما كان جواب قوم إلا أن قالوا أخرجوا أَلَنُطِّ إِلا أن قالوا أخرجوا أَلَنُطِّ من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجينا هو أهله أمرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فتاء مطر المنذرين قل الحمد لله وتلام على عباده الذين اطفى أه الله خير أم يشركون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِنَ ماء فأنبتنا, به فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُبِتُ شَجَرَهَا إِلَى مَعَ اللَّهِ أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمْنَ يُجَعَلَ الْأَرْضُ قَرَاراً وَجَعَلَ قِلَالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاتِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمْنَ يُجِيبُ الْمُضْطَرُ وَإِذَا دَعَى ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإله مع الله قليلا ما تذكرون